قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين اشهد ان لا اله الا الله ولي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه من تبع هداه الى يوم الدين اما بعد فهذه لحظات فرح ولحظات انس ولحظات رجاء فرح بفضل الله وبرحمته بالاسلام وبالقران وانس ب توسمي مسالك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فإن الطريق إلى الله عز وجل لا يكون إلا بالعلم وقد نوغى البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل فبالعلم نستبصر طريقنا إلى الله عز وجل بالعلم نتلمس الخطا ورجاء أن يقيمنا الله عز وجل على الطريق في زمان فتن وفي أيام هرج ومرج وفي مواطن ابتلاء وفي عوارض فتور باحوال غفله والناس اذا اشتبكت امورهم في السياسه او الاقتصاد او الاجتماع وضاقت معايشهم وغلت اسعارهم واختلط الحابل والنابل واختلفوا وتحزبوا فرقا فكل جماعه فيها امير المؤمنين ومنبره اذا بالغ الامر الى هذا فظن شرا ولا تسال عن الخبر ظن شرا بتوابع هذه الزلازل المتعاقبه واهتزاز القيم واختلال الثوابت وعموم الجهل وكثره المعاصي والذنوب واثار الغفله وعوارض الفتور ظن شرا ولا تسأل عن الخبر والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى ومن اعظم العواصم في ايام الفتن ان تأوي الى كتاب الله وان ترجع الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تتاسى بالسلف الاول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلزم المساجد في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وما أقل الرجال في زماننا لا تغروا اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى هكذا قال القائل وهذه حقيقة في أزمنة الفتن وفي اوقات الغفلة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلم فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا هذه عاقبتهم إذا تركوا الناس في عوارض الفتن وأووا إلى ربهم وخير مأول وخير بقاع الأرض بيوت الله سبحانه وتعالى حينئذ تكون هذه العاقبة والعاقبه للمتقين ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء ومن اعظم الارزاق رزق الديانه ومن اعظم الارزاق بل على الاطلاق التوفيق الى سلوك مراضي الرب سبحانه وتعالى أن تسلك السبيل إلى مرضات ربك سبحانه وتعالى وأن يكون الله سبحانه وتعالى همك ونيتك ومقصودك من كانت الاخره نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغم حتى الدنيا تأتي تبعا من غير أن تطلبها لكن لو عكست من كانت الدنيا همه هذا الذي يؤثر الدنيا على الاخره خسر الدنيا والاخره قال فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتبا فنحن في هذه اللحظات ونحن نرى اختلاط الاوراق وسقوط الاقنعه عن كثير من الناس ونرى شرا كثيرا نسمع شرا كثيرا ونعاشر أشرارا ونرى ومع هذا لا نيئس من رحمة الله ولا يهتز تفاؤلنا إن التفاؤل دين في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل لا نفقد التفاؤل أبدا ونحسن الظن في الله ونرجو أن يكون هذا أو أن تكون هذه الفتن مقدمات لخير كثير كما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أحيانا تكون ظواهر الأمور في غاية الشر حتى يتمنى الإنسان يعني ان لم يكن يعني حيا في هذه اللحظات لكن يعقب هذا الشر يعقب هذا الضر يعقبه سعة ويعقبه فرج ويعقبه خير هذا شأن الله سبحانه وتعالى إذا لاحظت أسلابك وأدواتك وملكاتك وتأملت في ما أنت أهله ونظرت في أحوالك وأحوال غيرك من الناس هذا معلوم حينئذ فظن شرا ولا تسأل عن الخبر لكن إذا نظرت إلى أن الله سبحانه وتعالى ما زال باقيا بأسمائه وصفاته وأنه الرب الكريم الحليم العليم الخبير البر الرؤوف الرحيم المدبر الذي له من اللطف الخفي الذي يتوصل به إلى المحاب وإلى وأن خيره وأن قدره كله خير حينئذ ستنكشف لك الأمور على وجه آخر وحينئذ تعرف معنى لا تحسبوه شرا لكم ومعنى ما أصاب من الا إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومعنى ما أصاب من في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم هذه كلها آيات بينات وفرق بين معرفة الآيات تلاوة ونظرا وحفظا وبين معايشتها واقعا وتأملا وتدبرا وحياه ولذلك نحن الان ينبغي أن نكون افرح ما نكون لماذا بعد كثير من اللغط وبعد ان ساءت بنا الظنون وبعد ان مرت بنا ايام يخشى احدنا وتخشى احدانا ان تسير في اي طريق و ربما اضطر بعض الناس ان يصلي في بيته لم يتمكن ان ينزل في المسجد الذي تحت بيته فنحن نعود الى مسجدنا ونلتقي في معاهدنا ونراجع كتبنا ودروسنا ليس انصرافا عن قضيتنا انتبه ليس في هذا انصراف عن قضيتنا عن النظر في الصراع بين الحق والباطل بين المشروع الاسلامي والمشروع الغربي هذا ما هذه قضيه وما تزال في القلوب هذه قضيه هويه وانتماء لهذه الهويه وبذل وسعي لا بد من الجمع لكن ليس من الحزم ان تنشغل بشيء عن شيء وانما المؤمن قلبه يستوعب تأمل في حال امته والنظر في قضيه القضايا قضيه الهويه والانتماء قضيه الشريعه وقضيه تعبيد الناس لله عز وجل واداره الصراع بين الحق والباطل هذا لا يشغل عن استمرار الطلب كما ان استمرار طلب العلم لا يشغل عن اتباعه بالعمل والتعبد لله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته وبما يمليه شرعه واحكامه كما ان هذا كله لا يشغلنا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا كله لا ينبغي ان يكون صارفا عن بر الوالدين وصله الارحام وهذا كله لا ينبغي ان يصرف الانسان عن ساعه تامل ولحظات تفكر ينظر فيها من اين وإلى اين ويقوم بعمل جرد لحساب الايام والسنين لانه يوقن انه يسير الى ربه ويقطع منازل الطريق يوشك ان يصل ومن ثم العاقل الذي يجمع بين هذه كلها لا يشغل شان من هذه الشؤون عن شان اخر وإن كان لكل واجب وقته فبينما نحن نطلب العلم إذا بالمؤذن يؤذن العاقل سوف يترك الدرس ويقول يصلي ولا يقول أنا أنشغل أو أنا مشغول بأمر مهم وإذا كان يصلي إن كانت فريضة فلا يقدم شيء عليه وإن كانت نافلة فلو احتاجت إليه أمه فانه يترك النافله من اجل الفريضه ولو ان يخرج من صلاه النافله كما في حديث جريج في الصحيح لعلكم تعرفونه الا ان يعلم ان امه تحب ان يتم صلاته فيتم صلاته ثم يبادر الى حاجه امه واذا كان في حاجه امه ويعني ارضاها بما تحب ويحب وجالس عندها تحت رجليها فنادى منادي جهاد فانه يذهب وهكذا فالعاقل الذي يرتب الاولويات ويعرف حق الله عز وجل عليه ويعرف ترتيب هذه الحقوق اذا تزاحمت وتعارضت ويضرب في كل جهه بسهم وياخذ في كل باب بحظ وله في كل خير نصيب ما العيش إلا هكذا وإلا كان الشقاء في الدنيا قبل الاخره لكن سعادة الإنسان في درس يحضر وبر يؤديه وركعتين يصليهما ومجلس علم أو ذكر أو تأمل هو حريص على هذا كله ولا تقل من أين نأتي بالوقت فان اشد الناس ضغطا في الوقت الفارغون الفاضي الذي يعمل قاضي كما يقولون نعم الفاضي هذا الفارغ هذا اشقى الناس لانه يظن انه مشغول وهو ليس من مشغول في الحقيقه لكن من شده الفراغ لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ أنت أنظر نفسك في ساحات الفراغ تجد نفسك مشغولا إذا سألت طفلا صغيرا وهذا من المضحكات أنت لماذا أنا يقولنا مش فاضي؟ هو طفل ما عنده شيء إذا صارت كلمة يلوكها الناس بألسنتهم ولا يلوكها إلا الصغار إما في السن وإما في الهمة وإما في المعاني أما الكبير فإنه لا يعرف هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم المعلم في نفس الوقت كان المربي في نفس الوقت كان القائد في الجيوش في نفس الوقت كان الحاكم والقاضي وكان الذي يسوس أمر الناس العلاقات الداخلية والخارجية وبين المسلمين ومع غير المسلمين وكان الزوج نعم الزوج بابي هو وامي كان عنده تسع نسوه في وقت واحد انت عندك واحده وانت تدور حول نفسك وربما ليست عندك هذه الواحده وتدور ايضا حتى تاتي هذه الواحده كان عنده تسعه ابيات في نفس الوقت وكان مشغولا بتبليغ الرساله والدعوه ولا يعرف الحق إلا من جهته وهو يعلم هذا صلى وكان بأبيه وامي صاحب الكلمة الأولى فيما لو سمع أن الروم تفكر في غزو المسلمين أو أن يعني قبيلة من القبائل اختلفت مع قبيلة وكان وكان وكان أرحم الناس بالناس أرفق الناس بالناس لا يمتنع من شيء تأتيه الأمة السوداء يقول يا رسول ان إن لي إليك حاجة فما قال يكون مع فلان كما نفعل نحن واحد هناك من يكون هناك من يكون هناك من لكن يترك لها نفسه على هواها هي. طب تعالى يمشي هناك يمشي يكون في من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يقوم من الليل حتى تتفطر قدما بأبيهم يأتي جبريل يرجع القرآن في كل واد بنو سعد لم يشتك يوما أنه مشغول هل عندكم حديث في مروياتكم ومسموعاتكم وما بين ايديكم من كتب وما مر عليكم في عمركم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قال والله أنا مشغول وامتنع عن شيء أجد شيئا من هذا إذن ما هو أصل ذلك؟ أصل ذلك التوفيق هذه يدلون فائدتين الأولى أنه ليس هناك شيء مستحيل في هذه الأشياء وأن الإنسان إذا حرص كان عنده إرادة فإن الإرادة تفعل الكثير ولا تقل لهذا رسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما وكان مؤيدا بالوحي فإن نفس المعاني ورثاها عنه الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الأعلام والأئمة الكبار كانوا على نفس النمط فهو لا غير معصومين الفائدة الأولى الإرادة أن تكون صاحب اراده صاحب همة صاحب عزيمة الفائدة الثانية أنه لا غنى لك عن التوفيق هذا يستلزم توفيقا فإنك إذا وفقت فعلت ولم تختل عليك وامكانك الجمع بين الماده هذه والماده الثانيه والثالثه والرابعه وبين الشغل والالوظيفه وبين طلب العلم وبين صلاه الجماعه وبين حاجه البيت وبين مصالح الام وبين احوال يعني المعاش كل هذا ليس فيه تعب فقط يحتاج الى توفيق من اين نأتي بالتوفيق ناتي بالتوفيق إذا حرصنا على أسبابه وأسباب التوفيق تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق وأن تجتهد أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك وأن تسلك سبيل المجاهده تحرص على كل خير وتجتنب الشر وتكون صاحب عبادة دعاء تأمل كلما اقتربت من الله عز وجل كلما فتح لك من أبواب رحمته الله تعالى إذا فتح للعبد لا يملك أحد أن يغلق ما فتحه الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد إذن ليس أمامك إلا الله هو وحده الذي اذا فتح لك فالدنيا كلها لا تستطيع ان تغلق ما فتح الله لك واذا امسك عنك فالدنيا كلها لا تستطيع ان تفتح لك شيئا اغلقه الله حبسه عنك فعلاما تشتت همتك وفكرك وعلاما تنصرف الى من لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن ان يملك لك هذه آفة الناس عامه اسباب العذاب في الدنيا ان الناس مشغولون بالناس وهل افته الناس الا الناس هذا يحسن من حال يقول لك عشان الناس يقعد نص ساعه يظبط شعري على اليمين وشعري على الشمال لوحده تركب فوقهم عشان لما اخرج الناس يعني ويتعب نفسه كام اسبوع عشان يجيب الكحلي مع اللبني والفصدقي مع المشعرف ال... عشان لما يقرب للناس والحذاء البني لازم يكون مع البنطلون ال... بنفسيجي ولا دي عشان لما يقرب للناس وفي النهاية أيضا هو سوف يبقى لا يجتمع الناس على شيء إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا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 معين قبل نص ساعة ما كانش حتي يقضي وانا سعيد لا انا ولا انتم في الحقيقة كنا ماشيين في الشارع كده وراحد مش عارف وما شافين وراحفين لكن جئت للمسجد يا أنت صورنا هذا سحر هذا أشد من السحر وأبلغ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله حليص صيح وصلم يتلون كتاب الله وانت دايلي والنهاردة انت صايم يعني والعملية مش ناقصه لها ده هي نقص حاجات كتير ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عند واين تذهب من هذه المعاني بمزاجك وبغير مزاجك انت سعيد ليه انت وضعت نفسك في هذه الحاله في هذا الجو نزلت عليهم السكينة. احنا الآن حولنا من معاني السكينة ما يجعل الأنس يملأ قلبك وقلبي. وغشيتهم الرحمة. غشيتهم يعني مش شوية رحمة كده جايين نتخطفهم ونتحد. نحاول ن... ده غشيتهم يعني عمتهم آخر واحد زي اول واحد ولا في النص زي اللي في الأطراف. تخيلوا أنت في حراسة الملائكة ولذلك أنت شاهد بالأمن الآن كون جوا المسجد شهر بالأمن ولا تفكر في أي شيء لما تطلع برا وانت مروح ممكن الشيطان يعمل إيه لكن طالع مسجد البخاري يا مجنون إيه اللي جابك هنا والنهاردة في الأحوال دي بيعمل معك كده برا لكن يقدر يدخل الآن في السنة ما يستطيع وذكرهم الله في من عنده حسبك بهذه تخيل لما ربنا يذكرك انت اسمك اللي احنا مش عارفينه ده ربنا عارفه معظمنا مش عارف اسماء بعض بس هذا بيذكر بالاسم اسمك وفين في من عنده فوق فوق الفوق في الملائقه المطهرين الملائكه شوف لما ذكر اسمك كده عند عند شيخ الغفر حتى ولا شيخ البلد تبقى حاس يعني بشيء من عرفنا ولا عند العمدة ولا عند ال... وكل هؤلاء لا لا لا شان لهم ولا قيمه لكن جبريل جالس ومكيله اسرافير والملائكه والله تعالى والله ما يذكرك للتعريف حتى تكون المساله واضحه يذكرك للثناء وذكرهم الله فيما يذكر ثناء أبنى بيثني عليك في الملايكة قل لهم هذا عبدي الذي جاء إلى المعهد العلمي واستعلى فوق المعاني معاني الخوف ومعاني الترقب ومعاني غيره. قل لك بلاش أول مرة بمشوفه يعمله إيه لكن ده اللي جاء من أول مرة غيره قال لك يا عم الشيه السنادي و. ومشي جنب الحير وانت شايف غيره قال لك ما يمكن الكلام اللي يقول عليهم صح وانا مالي غيره غيره غيره تركت انت هذه المعاني وثبت قلت ابدا انا مبصر لست اعمى انا اميز جاءت هذه المعاني معاني الشرف ومعاني الانس ومعاني الفرح ومعاني الرجاء ونبدا على بركه الله الدرس الأول واليوم الأول في هذه السنة التي نسأل الله تعالى أن تكون مباركة وأن يخيب ظنون من يسئون الظن وان يكون فيها من التوفيق والفتح والعطاء والمن والكرم والإحسان والله تعالى أهله ومولاه وإذا لم نكن نحن اهلا لهذه المعاني فالله تعالى أهل أن يعطيها من يريد سبحانه وتعالى هذه اللحظات التي نعيشها ونحن نطلب العلم وليس شيء في الدنيا أشرف من هذا ولو كان شيء في الدنيا أشرف من هذا لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه، فقل ربي زدني علما، ولو كان شيء أشرف من هذا، لما انشغل به الكليم، صلى الله عليه وعلى نبينا، فقد كان موسى أشرف أهل زمان، وكان نبيا رسولا، وأمته أكبر الأمم بعد أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان موسى شيئا عظيما في الدنيا واول ما لوح له مساله علم وكان المتصور انه اعلم اهل الارض ضروره هذه المعاني التي عنده فلما سئل هل احد اعلم منك قال لا المقتضى علم ولم يخطئ في هذا لانه هذا علمه في نبي الزمان وربنا فضلني على العالمين وعلى كل الانبياء قبلي بأنه كلمني كفاحا أنت لو عندك بعض هذا كله ده أنت ما يكونش عندك حاجة وبدوا يا سلام ده أنا النهاردة إيه ده أنا كنت قاعد في الصف الأول قدام وجاي أول واحد وفاتح المسجد كل الكلام ده فلما قال لا عاتبه ربه يعني كيف تقول هذا وأنت لا تدري بلى قالوا لا في أعلم منك عبدونا خضر طبعا هو أعلم فيه معانا خصوصيات ليس في الجملة ليس هو أفضل من موسى ولا أعلم منه على الإطلاق لكن أراد الله أن يؤدب نبيه شوف التربية التربية ساعات مش شيء أنت عايزة ليرد بيك يعد طبطب عليها لازم أوقات فيها إنكار وفيها مراجعة حتى فقال له بلى يا في أعلم منك فلأنه محل للأدب صلى الله عليه وسلم قال يا رب دلني عليه معين ربنا مقلوش يذهب إليه والحق ولكن أدريه أنت ليه قلت أن أنت أعلم أهل الأرض ده في واحد أعلم منك كان ممكن يسكت يقول طيب ماشي بس باستمانة برد أفضل منه في حاجات تانية من عارفه لا ليس هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا قال يا رب دلني عليه فدله عليه القصة في سورة الكهف وده موسى الكريم الشريف النبي الرسول جلس مجلس المتعلم في هذه الجزئيات هل أتبعك والثاني بقى العالِم ما عاد إيه لا أنت مش تعرف لا والله بس جربني لا أنت ما من قلت لك مش تعرف طب بس يعني جربني ففي شروط وقيود وفي كل مرة يقعه ألم أقول لك ألم أقول لك إنك إلى أن قال له هذا فراق بيني وبينك يا أخي اذهب روح أنت ليس لك فيه ومع هذا ما في ولا مرة قالوا أنت بتعملني كده ليه انا لا اعلم انا مين انا ايضا عندي علم وعندي علوم كثيره العلم يربي صاحبه ما يخرج منه هذه الافتراضات التي نحسنها لاننا نراها من انفسنا لكن هؤلاء الاطهار ليس عندهم هذا فلو كان شيء اشرف من العلم لما حرص عليه موسى وكان النبي الاولي فاصلهم كذلك في حديث مسلم في صحيح مسلم انه جاء برجل من أصحابه يحدثهم بحديث حدثه للنبي صعصان حديث الجساسة وجعل الرجل يعني يحكي كأن عليه وسلم كأنه يعني جالس وسطه يسمع منه كما يسمعون اذا نحن في شرف عظيم أن نتجرد لهذا الخير وأن نجرد همتنا وأن نصلح نيتنا وأن نبذل وقتنا وأن نلين لإخواننا وأن نرتب أحوالنا وأن نعيد ونكرر درسا بعد درس ومرة بعد مرة وأن نصبر على مشايخنا إلى أن يحصل المقصود ما المقصود؟ المقصود ثمرة العلم ما يحدثه العلم من مما تراه الآن أنت الآن فرحان أنس راغب هذا من ثمرة العلم ويتبع هذه الثمرة الوقتية ثمرات ابتها اصلها ثابت وفرعها في السماء حسن الخلق وهذه ثمره الثمرات الدين حسن الخلق زي الحج عرفه الدين حسن الخلق ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقي منزله الصائم لا يفطر والصائم والقائم لا يفطر هذه ثمره ثمره البصيره خصوصا عند عوارض الفتن اذا اقبلت الفتن نفع العلم طيب ما كتير من الناس عنده علم يثبت في الفتن اذا لم يكن علمه نافعا واحد طول السنه بيدرس في الولاء والبراء والولاء والبراء والولاء والبراء ثم عرضت فتنه فتولى الاعداء وتبرأ من ال... من الايه من المؤمنين ما ثمرة العلم هل نقول لم يكن هناك علم غلط لا كان هناك علم لكن علم لم تظهر ثمرته فينبغي المراجعة ولكن إنسان ممكن يدرس سنة وسنتين وعشرة ثم يقول لا لا لا أنا محتاج فليست العبرة بصورة العمل وإنما العبرة بثمره رجل صلى في الصف الأول، وهذا في كتب السلف، أربعين سنة، ما حصلش وصل في الصف الثاني، بعد مرة تأخر على غير العادة عادة السنين فصلنا في الصف المتأخر، فأخذته خجله، شوف اكتشف بعد أربعين سنة نوكل. يعني خجله. الوقت الناس هتقول لي أنت مهلك أنت مش متعودين نشوفك إذن هنا يعرف لو كان عمله لإيه للناس إذ لو كان لله أنا اتأخرت ما قالي يعني أنه تأخرت ما تأخرتش حد يبصري ما يبصريش حد يقول لي أنت إلا حصل لك ولا ما يقولش لكن لما أخذته خجله كانت هذه المصيبة سببا في أن يراجع ولولا يتأخر هذه المرة لدخل النار حتى تعرف أنه لا تحسبوه شر لكم، فراجع نفسه فعلم أنه كان مدخولا وأنه إنما كان ييسر عليه الصبر على الصلاة في الصف الأول ما يراه من من إجلال الناس ونظرهم إليه بعض الناس يصبر على الشيء لأن الناس مش عايز يتغلب عايز يفضل دايما ويريد الناس فقد يكون العلم ليس نافعا كما أنه قد يكون العمل ليس نفعا وهذه بركة المراجعات والتأملات والمحاسبات ومن هنا قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغاية قال السلف هذه الآية أصل في المحاسبة إنسان يحاسب نفسه اتقوا الله ولتنظر نفسه يعني ولتنظر نفسه فكر اجلس ضاجع لماذا فعلت كذا؟ وهل فعلت كذا وهل كان كذا قبل كذا المحاسب ونحن في بدايه هذه السنه ونحن على يقين شرف العلم وعلى اشفاق ايضا هل نوفق في العلم النافع الذي يقول الى العمل وإلى حمل الأمانة تحمل المسؤولية نؤكد على أن القضية قضية الثمرات كما قلنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين هو أعظم الخير معنى الحديث حديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه أن من فقهه الله فقد أراد به والمفهوم إن من لم يفقه لم يرد له به خيرا هذه مسألة مهم وبالتالي نحن جميعا حرصون على الفقه في الدين لكن ليس الفقه في الدين يقصد به مجرد مسائل الظهار واللعان والأيمان والطلاق والشروط والأركان و... وإنما هذه وأن كانت علوما لكن هي علوم بما يتبعها من ثمرة من غير الثمرة ليست هذه في الحقيقة علوما مش غير لا هي علوم العلوم غير نافعا فلإنما العلم ما نفع والعلم إن لم ينفعك ضرك ولهذا قال رجل أو سمع الحسن رجلا يقول ما هكذا يقول الفقهاء وحبا أرى له كلمتين وذكر له درسين وعاد له عند شيخين وحصل عنده لوستين فبدأ إيه؟ بدأ يعني يتنمر وما أكثر المتنمرين وإنت نفسك أخذ بالعجب الناس تقولش أهو الله يوم كتير أهو حوالينا خليك في نفسك يعني تقول أنا من أسعيت يعني تروح كده البيض وتلاقيه معدين وتلاقي واحد بيصلي في وقت كراهه أنت يا جاهل أنت اللي بتصلي في وقت ده مش وقت صلا ياه هو صعب آه أنت مش عارف تعالوا نعلمك انت لسه ما تعلمتش حاجة ده من أول درس تسمع كلمتين دول تروح ما يعرف إيه. أول ما يفتحوا الباب وهيشوفه الـ الـ الطوفان لا قال الحسن وهذا رايت فقيها قط انتم فكر كده الفقه ده يعني. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدين المداوم على عباده ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين المتعفف عن اموالهم الناصح لهم يا سلام اقرب حيطه واضرب دماغك فيها انا بس الحيطه بعيده عني شويه فمش احيانا لا يجد الانسان الا هذا أين أنت من هذا الفقه وأين أنا وأين نحن من زمان الحسن في زمان التابعين لما يقول وهل رأيت فقيها قط كأن الحسن البصري مش عمو يعني كلمة الفقه تتداول كده الفقهاء وما فيهش كلام ده فين فلما الحسن في خير القرون يقول ما فيش فقهاء طب وما نحن نعمل ايه؟ ثم يضربنا ضربة أخرى فيعرف لنا الفقيه الفقيه جد الفقيه فقيه حقيقي طب كيف نصل هذا الزاهد في الدنيا واحنا منقوعين في الدنيا الراغب في الاخره واحنا نراغبين في الاخره ما كانش هذا حلنا البصير بديننا احنا لو بصراعه ما كناش اختلفنا هذه الخلافات انت بتختلف مع نفسك انت بينك وبين نفسك مش فقط مع المداوم على عبادة ربك وانت يوم ماشي ويوم واقع كما تقول الورع ورع ورع هل يقول الكلمه ينظر النظر خايف لا تكون فيها غيبة فيها الكاف عن أعراض المسلمين يسلم الناس من لسانه ويده المتعفف عن أمواله يجد حلاوه نفسي في العطاء لا في الأخص فالناصح له مش اول ما واحد يعمل يقول لك انت خساره فيك النصيحه وخساره فيك كل اللي كنا بنعمله خساره في الناس لا غلط هو عشان الناس يعني طلعوا نقوم احنا ولا صح مش خساره في الناس ولا حق مش خساره في نفسك انك تعمل معروف تعمل المعروف تنهى عن المنكر وتصدق سواء صادف محلا أو لم يصادف إذا كان الامر كذلك وهو طبعا أشد من ذلك مسألة شديدة وكبيرة خطيرة مغامرة الدنيا هذه مغامرة أنك رايح منها فين أنتش عارف وما فيش خيارات كتير فريق في الجنة وفريق في السعير والمصيبة ان أنت عارف ان أنت رايح السعير ابتداء وإن منكم إلا فدي احنا نضمنهم لا حول ولا قوة إلا بالله كان على ربك حتما ما هنفود هنمر على الصراط الصراط ده جسر فوق النار كما ستدرس في دروس العقيده هنمر على النار هنمر صلى الله العون والسلام ثم ننجه ثم بعد بقى ثم دي يعني فيها وقت لما بقى اللي يطلع بقى حسب ربنا يعينه ثم ننجه الذين اتقوا ونزروا الظالمين فيها جسي فنحن على الورود أو فنحن من الورود على يقين كل واحد يكون رتب نفسه أنه نحن ورديين ورديين طيب والصدر عنها يعني الخروج منها بقى ثم ننجي الذين اتقوا انت على يقين من هذه يبقى احنا في مغامره مغامره مغامره بالعيار الثقيل ليس هناك مغامره اشد من هذه ولولا ان الله تعالى هو المعين واننا نقول لا حول ولا قوه الا بالله على الله توكلنا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم خذ بايدينا إليه لولا هذه المعاني لما استطعنا لمدنا من الخوف ولما قامت الدنيا اصلا وكلما ولد يعني إنسان وشعر بهذا ما مات لكن الأمل والرجاء حسن الظن في الله وما يعني نرجوه هذا الذي يصبرنا اذا هذه المغامرة أنت خارج منها إلى الجنة أو خارج منها إلى النار قصة طويلة والطريق طويل والصراعات كثيرة والأعداء كثر والشواغل أكثر والصوارف أكثر وآثتك في نفسك لا حل لها إلا بتوفيق من الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك نحن أحوج الناس او اقول انا وانت تقول انا احوج الناس الى عفو الله انا الفقير الى رب البريات انا المسيكين في مجموع حالاتي انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير ان ياتنا من عنده ياتي والفقر لي وصف ذات لازم ابدا Kemel je nee, ebben je me, los, zodat je me nee, mijnen, fak, dat je je nee, dat je me nee, dat